وَإِنَّ كَذُولَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَنِيلًا وَلَوْلَا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 رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذًا. وأنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا